خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد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 وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس اللهم فلك الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كما ينبغي لمزيد عفوك وسعة غفرانك لك الحمد كما ينبغي لواسع رحمتك وجزيل عطائك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت علينا من قديم أو حديث اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره لك الحمد إلى هناء لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالمال والأهل والمعافى لك الحمد بالقرآن كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كله ولك الشكر كله وأنت أهل المحامد كلها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 اللهم ذكرنا منه ما أمسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم اللهم جعلنا ممن يقرأ القرآن فيرطى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم جعلنا ممن اتبع القرآن فساقه إلى رضوانك والجنات ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في قفاه إلى النار اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم رفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وأظهرت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه محكم البيان ظاهر البرهان محروس عن الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزير من حكيم حميد اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعلنا له من التارين وبما فيه من الاوامر والنواهي مؤتمرين وبالاعمال مخلصين وبالقسط قائمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل المصيبة في ديننا، وقم بالعافية غدونا وانصالنا، واختم, واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة والشهادة آجالنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية قصدنا، ولا إِن النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته، ولا كعبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسحورا أو محسودا أو مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا ردته ولا مسافرا إلا حفظته ولا معتمرا إلا قبلته. ولا ولدا إلا أصلحته ولا ظاللا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا حيرانا إلا دللت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا أيمن إلا زوجته ولا أيمن إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبتة ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته ولا داعية إلى سبيلك إلا وفقته وسددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إننا سألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا سألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصاء على الأعداء يا سميع الدعاء يا واسع العطاء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع ومن نفس لا تشبع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نسلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تنكر بنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاك لك ذاكرين لك مخبتين لك مطواعين إليك أواهين منيبين اللهم أجب دعوتنا اللهم ثبت حجتنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا ومولانا يرحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم مزيد إفضالك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع يا ذا الآلاء التي لا تحصى يا ذا النعم التي لا تعد إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّنَا كَعِنْدَهَا صَبْرُنَا فَيَا مَنْ قَلَّ لَهُ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرُنَا فَلَمْ يَحْرِمْنَا وَيَا مَنْ قَلَّ لَهُ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرُنَا فَلَمْ يَخْذُلْنَا وَيَا مَنْ رَأَانَا عَلَى الْمَعَاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنَا يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ فَارِجَ الْهَمِّ كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إلهنا عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه ونرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذين توجه إليه وأنت الرب المعبود يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل نسألك إلهنا ومولانا يا من يغضب إذا ترك سؤاله يا من تتابع خيره ونواله يا من خزائنه لا تغيضها النفقة نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم اعتقنا جميعا من النيران اللهم ارزقنا العتق من النيران ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين والمسلمات إلهنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوفلك لك إياه ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك فبعزتك وجلالك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنضيك وبعقوبتك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخاء علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن من عذابك من يستنقذنا وبحبل من لا تصم إن قطعت حبلك عنا فواسؤتنا من الوقوف غدم بين يدي فواسؤتنا من الوقوف غدم بين يدي ما أحلمك على من عصاك وما أضربك مما بداك إلهنا ما أحلمك على من أصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك بمن أملك وما أرأفك بمن سألك يا حليما على من أصاه يا قريبا ممن دعاه إلهنا لا إله غيرك لا إله غيرك لا يرجى إلا خيرك ولا يخشى إلا ضيرك اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا منفس الكربات يا سميع الدعوات اللهم إلهنا نسألك أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فحاز فيها على عظيم الثواب والأجر إلهنا أنت أحق من عبر وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ندلك أخذت بالنواصي وأجلت الآجال ونسخت الآثار النفوس لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الخلق خلقك والعبيد عبيدك لن تطاع إلا بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من سبقت رحمته غضبه يا من غلبت رحمته غضبه يا من وسعت رحمته كل شيء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ربنا ويا مولانا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونسألك إلهنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا رب العالمين إلهنا لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت اللهم فاهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرفنا عن أسوأ الأعمال والأقوال والأخلاق لا يصرف عنا أسوأها إلا أنت يا رب العالمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ولا بصار، صرف قلوبنا على طاعتك، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وتقواك بالسر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغناء والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك إلهنا ومولانا نذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارزقنا لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين اللهم إنا نسلك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا رب العالمين اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعثاث والغنى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي ومن الغرق والحرق ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه ونعوذ بك من شر كل ذي شر ونعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أبطل كيد السحرة والمشعوذين اللهم أبطل كيد السحرة والمشعوذين اللهم أبطل كيد السحرة والمشعوذين يا رب العالمين اللهم إلهنا لا إله إلا أنت أنت العزيز الناصر لا إله إلا الله القوي القاهر لا إله إلا الله العزيز القادر إلهنا لا إله إلا أنت لا يرجى إلا خيرك ولا يخشى إلا ضيرك يا قريب في علوه يا ذا الطول والقوة إلهنا يا سامع كل لشكوى يا كاشف كل بلوى يا منتهى كل نجوى يا من على العرش استوى يا من خلق الأرض والسماوات العلا يا من يعلم السر وأخفى ربنا ورب المستضعفين إلهنا وإله المجاهدين مولانا ومولى الصالحين أمان الخائفين مغيث الملهوفين مجيب دعوة المضطرين ناصر المؤمنين اللهم يا ناصر المؤمنين يوم بدر وهم قلة ويا ناصر المجاهدين يوم الأحزاب وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر نسألك أن تقر أعيننا بالنصر والتمكين بإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كلهم في فلسطين والشيشان وكشمير والأفغان والفلبين وفي إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم اللهم قوِّع عزائمهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اشدد من أزرهم اللهم ولِّ عليهم أحبَّهم إليك اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عافِ جرحاهم ومرضاهم اللهم, اللهم فك أسراهم اللهم فك أسراهم اللهم فك أسراهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا يا قوي يا متين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا جبار السماوات والأرض ترى الظالمين وما يفعلون وتعلم سرهم وما يكنون وتعلم علانيتهم وما يبطنون إلهنا طال ليل الظالمين وامتد عداء المعتدين وأينعت رؤوس المجرمين اللهم فقيض لهم يدم من الحق حاصده اللهم عليك باليهود ومن ها والنصارى ومن ناصرهم والشيعيين ومن شايعهم والعلمانين والمنافقين وسائر الكفرة والمفسدين اللهم أرنا فيما جائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بدولة الظلم والفساد ورأس الكفر والإلحاد اللهم فرقها دويلات وأذقها الويلات اللهم أنزل بهم الأمراض الفتاكة والأعاصير المدمرة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم ارفع أمتنا أمة الإسلام من الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العزة ومن الفرقة إلى الجماعة ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أذهب غيظ قلوبنا واشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين بالنصر والتمكين لأمة الإسلام يا رب العالمين اللهم أي لأمة الإسلام قادة صالحين ودعاة الناصحين وعلماء ناصحين يا رب العالمين اللهم أبرل هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد النساء المسلمات اللهم اهد النساء المسلمات الحاضرات منهن خاصه والغائبات اللهم قهنا ان يفتنا او يفتن اللهم جنبهن تقليد أهل الكفر والفجور والتبرج والسفور اللهم اجعلهن هاديات مهديات واجعلهن مع الحور العين في الجنات واجعلهن بالصحابيات مقتديات الحاضرات منهن خاصة والغائبات يا رب البريات يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهت شباب المسلمين اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطيا وارزقهم اجتنابه اللهم اجعلهم حماة لدينك ودعاة الى سبيلك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم الهنا اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة إلهنا ومولانا هذا شهر رمضان قد انقضى وتصرمت أيامه ومن المحسن فيه ومن المسيء اللهم فمن كان منا محسنا فزده إحسانا وتقبل منه وثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم من كان منا مسيا فتجاوز عنه سيئاته اللهم وتوفه وأن تراض عنه غير غضبان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إلهنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إلهنا هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك ولادوا بجنابك وأنا خوم طاياهم ببابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فأعطهم ولا تحرمهم وزدهم بالصالحات أعمالهم اللهم بلغ, اللهم بلغ لكل منا ما رجاه اللهم بلغ لكل منا ما رجاه اللهم بلغ لكل منا ما رجاه اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فبتدينا يا مبتدئ النعم قبل استحاقها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين قبل والنهار، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، اللهم صل على محمد وعلى أصحابه الطيبين الأطهار، اللهم صل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، اللهم ارزقنا رؤيته، اللهم رزقنا رؤيته، اللهم رزقنا رؤيته، وأستنا بيده الشريفة من حوضه الشريف. شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا